علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها, والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة وانتر أخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار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 بِكُمَا تكذبان يسأله من في السماوات والارض يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيه شائم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 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي الاء ربكما تكذبان يُقْسَلُ عَلَيْكُمَا شُظًى مِن نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَ فإذا انشقت السماء فكانت وردة فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن لا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام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 تو كذبا ولمن خاف مقام ربه جنتا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 استبرق وجن الجنة هندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للضاختان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنسون قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلَاءِ ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال وَالْإِكْرَامِ